هاليون الاكبر داعم ابو غلقرار وحيدر كل الجيش والعسكار مما يصنعوا الاكبار يا مداد يا اكبر مداد اشغلت فكري ودمي فيه فدا نق اقول من هذا الذي صان في الميدان وكبر كانه صاعقه والاعادي شرر متشر علي الاكبر وداعم ابو ملج القراره حيدر يا على المحن بان بدم في الحرب حسامه علمهم يوم الوقع سائرا درسا في الشهامه كانما في سيفه في نم فرت صور بالقيامه الجن شفر يرجو الا السلامه احصا ولا يهدم خطب العد بار مداد يا لك بار مداد ومن رحاب كربلا قيد فدحنا باب الاراده لانها مدرسه وشها لنسى يخشى حرب الإبادة وخرجت مقاومات لها الأفضل قيادة مشروف يرفض العبودية والحشود شعبية يا لأكبر مداد, يا لأكبر مداد لأننا لا نقسل الأرض للأحدية الثمينة لأننا نحارب الجوع في القرية والمدينة ولا نقيم أي وزن لطاغوت بعدينة لذا كأطبخت علينا ليالي زودا حزينة تاريخ كله دم أحمر تاريخ والسخيفة المصدر يا لكبر مدد يا اكبر نحن الذين قد قدنا حيانا في كل شارح وصل حسين يا حينا وحينا وسط الجوامع لكننا نحن امتثلنا الى اقوى للمراجع لاننا عنان بيتي رسول الله غين ودافع للعهد حتى يظهر المهدي يا لأكبر مداد يا لأكبر مداد وكلما ازدادت بنا بقشة الجوري والظليمة إنا فتحنا جرب العجاب هدى لا ترضى الهزيمة فلتفري لتقطع يا يدى الإرهاب الأزيمة لابد تحنكم اجلا عن كل غريبه ورحلي عن الدنيا ما لي هنا محيا يالأكبر مداد يالأكبر مداد يا اكبر مدد يا اكبر مدد وهنكداي انسيت كل ما قد عاد المحرم تعود في الزمان كي تصفع الإرهاب المنظم تستحقر العرش الذي طالما قد كان معظم لأنك الصخر الذي فوقه الأمواج تحطم حسين أنت في الميادين حسين أنت كالبراقين يا لكبر مدد يا لك برمد ني شاعر عارف القشعمي